يا أيها الناس يا من خلقكم الله من ذكر وانثى يا من خلقكم الله لعبادته يا ايها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون معشر المسلمين يا من فتح الله قلوبكم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يا من جعلكم الله شهداء على الناس حجاج بيت الله الحرام يا من استجبتم لدعاء جلد لدداء الله فقدمتم من كل فج عميق إلى هذا البيت العتيق يا معشر المسلمين يا من ينتظرون العيد السعيد وصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله من فوق سبع سماوات للأولين والآخرين يا أيها الناس ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم قال العرباض بن سارية وعظنا رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة تقوى الله خير واق عن المعاصي ورادع عن الآذام تقوى الله خير وعظ للعبد في حله وترحاله وشهوده وغيبته فاتق الله فاتق الله أيها العبد في ليلك ونهارك وسرك وجهارك اتق الله في كل أحوالك اتق الله في تعاملك مع ربك ليكن التقوى سياجا منيعا يحل بينك وبين معاصي الله كلما عظمت التقوى في القلب كلما عظمت تقوى في القلب كذرت الطاعات وقلت المعاصي أيها المسلم ليكن التقوى منهجك في حياتك كلها فبتقوى الله تعظم أوامره بامتثالها وتعظم أو نواهيه بالاجتنابها بتقوى الله تعظم حرمات الله وشعائره بتقوى الله دماء تحترم دماء المسلمين وعموالهم وأعراضهم بتقوى الله تعدي الحقوق لأهلها بتقوى الله جل جلاله تبتعد عن ظلم العباد وبتقوى الله تكون عضوا صالحا في أمتك ولبنة في بناء مجتمعك المسلم وبتقوى الله تقول الكلمة الطيبه وجميع ذلك وقول النبي لمعاذ اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن امه الاسلام ان الله خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له ولاجل هذه الغايه وخلق الله أبان آدم بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته واسكنه وزوجته الجنة فأزل لهم الشيطان عنها فأهبطهما إلى الأرض فكان آدم خليفة في الأرض وأول نبي لبنه وعقبه فعاش آدم وعاش ذريته عشرة قرون على التوحيد يدينون لله بعبادته وحده لا شريك له حتى إذا فشي الشرك في الأرض وعبد غير الله وانحرف الناس عن دينهم وتمكن الشيطان من إغوائهم بعث الله الرسل عبر القرون متعاقبين متواترين مبشرين ومنذرين أنزل عليهم الكتب وأيدهم بالمعجزات ليهدوا الناس الى الطريق المستقيم ويستنكذهم من وساوس الشيطان وضلالاته ايها المسلمون ولقد واجه الرسل من قومهم اصنافا من الاذى من التكذيب والسخريه والاستهزاء والدسائس والمؤامرات اتهمهم في عقولهم فوصفهم بالسفه قال قوم نوح عن نوح عليه السلام إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين وقال قوم هود لهود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وقال فرعون عن موسى إن عليه السلام إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون اتهموا في إخلاصهم فزعموا أنهم يريدون الدنيا وزهرتها قال قوم نوح عن نوح ما هذا الا رجل يريد يتفضل عليكم وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام اجئتنا لتلفتنا عن الهتنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين واعلنوا تكذيبهم لانبيائهم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ومع هذه المعارضات فالله ناصر رسله ومؤيدهم وكان للكام المرصاد فأذاق المكذبين العذاب الأليم أيها المسلمون وتوج الله دعوة الرسل بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم جعله خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء بعثه والناس بامس الحاجة إليه في جهل وتقاتل وتناحر وتختلاف قبائل شتى وأمم متمزقة لا راب تربطهم ولا راية تجمعهم لا ولا جراية تجمعهم شغلتهم الحروب والغارات فلا عقية تحميهم ولا شريعة تهديهم يعيشون في غياه بالظلم والظلال والهوهام قلوب قاسية ونفوس حائرة تنوع اثلافهم ولالاتهم، فأهل الكتاب حرفوا كتبهم ونسبوا إلى الله الصحبة والولد ونسوا تعاليم أنبيائهم والعرب الجاهليون وانحرفوا عن ملة الخليل عليه السلام وعف عبدوا الأوذان وقتلوا البنات وقتلوا أولاد واستحلوا واستباحوا الفواحج والقبائح والوثنية الضاربه بأطنابها في ارجاء المعموره عبد البشر بعضهم بعضا فعبد غير الله عبية النار والظلمات والنور بل عبية الشياطين من دون الله وفي وسط هذا الجو المتفهر بالظلم والضلال والجهالات والبدع بعث الله سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد صور جعفر بن ابي بن طالب رضي الله عنه واقع العالم العربي قبل الاسلام فقال مخاطبا للنجاشي كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاوثان ونستبيح الفواحش وناكل الميته ونسيء الجوار ونقطع الرحم وياكل قوينا ضعيفنا حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف صدقه وحسبه ونسبه وعفافه, وعفافه وطهارته فدعانا الى عباده الله وحده لا شريك له وان نترك ما كنا نعبد واباؤنا من الاوثان وامرنا بصدق, بصدق الحديث واداء الامانه وحسن الجوار وصله الرحم وكف عن المحارم ونهانا عن الفواحش وشاهد الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنه وامرنا بعباده الله وبالصلاة وبالصلاه فصدقناه وامنا به واتبعناه فاحللنا ما حل ما حل وحرمنا ما حرم علينا فعبدنا الله وتركنا ما كنا عليه من الخبائث القبائح فعد علينا قومنا فتنون عن ديننا ليردون الى عبد اصنام وان السبح الخبائث التي سبحناها هكذا صور واقع واقعهم المرير هكذا صور واقعهم المرير ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعذته ليست من امم الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل هو دعوه الخليل عليه السلام ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وهو بشرى عيسى عليه السلام كما اخبر الله عن عيسى انه قال لقومه إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد وهو أولى الناس بإبراهيم وبسائر الأنبياء لأنه وأمته صدقوا جميع أنبياء الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين لقد واجه صلى الله عليه وسلم من التحديات ما واجه اخوان الانبياء ذلك عند الكفر والباطل يتواصون بعداء الرسل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الزور والغرور اتواصوا به بل هم قوم طاغون فعلوا فوصبوا بالجنون والشعر قال تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قيل, إله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلياتنا لشاعر مجنون وصفوا بالكذب والسحر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب نظروا إلى غطة الإزدراء وإن الذين كفروا ليزلقونك بأفصاره لما سمعوا الذكر عابوا عليه كونه بشرا من جنسهم يأكلوا كما يأكلون قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا نزل إليه ملك فيكون معه نذيرا إذا رأوا قومه عند حوله سخروا بهم وقالوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا ثم سعوا إلى حجب الناس عن سماع القرآن والتشويش والشغب عن سماع القرآن وقالوا, وقالوا لا, تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا به لعلكم تغلبون هذه المعارضات منهم وهم يعلمون صدقه وأنه الصادق الأمين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هاجر الى المدينه فحاربوه وقتلوه وقتلوا اعز اقربائه اليه ووضعوا في طريقه العراقيل واشاعوا الاغاوين وارجموا وارجموا وشاعوا الاغاوين بالاباطيل ويدهم اليهود والمنافقون تمالوا معهم على عداوته فاذوا في نفسه واهله واصحابه كل ذلك تلك, تلك العداوات لكن الله جل وعلا نصر الإسلام وأعلى راية الإيمان فما هي إلا سنوات حتى دخل مكة فاتحا منتصرا بنصر الله له ودخل الناس في دين الله افواجا فما انتقل الى الرفيق الاعلى الا وقد اكمل الله به الدين واتم به النعمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وبعد موته صلى الله عليه وسلم واجه المسلمون تحديا كبيرا بارتداد كثير من العرب عن الإسلام ولكن الله هيأ الصديق الذي قوى الله قلبه وملأه إيمانا فأعادهم إلى حضيرة الإسلام وقاتلهم حتى انقاذوا للإسلام بل قاتلهم خارج الجزيرة حتى عادوا إلى الإسلام حقا واستمر الخلفاء بعده يدعون إلى الله وهذا الدين شاع في مشارق الأرض ومغاربها ودخل الناس في دين الله أفواجا عن قناعة بهذا الدين واخلاقه وحلت الحضارة الإسلامية بقوتها وصلابتها مكان الحضارات الأخرى واستوعب هذا الدين الناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وثقافتهم وعاشوا تحت عداد عدادة الإسلامية وواسعة وتحت أخلو في ظل أخلاقه السمحة وتعليماته الربانية ولكن الأمة تواجه في مختلف مراحل تاريخها عداوة مؤامرات وتحديات من أعدائها أو من بعض المتعاونين معها أو من معهم على الضلال أو من ب... ولكن الله في الدين لا يزال قوياً شامخاً وقد يرعو في, في نفوس أهل أحياناً وسرعان ما يستعيد قوته ونشاطه وينتشر في الارض لانه الدين الحق والفطره التي فطر الله عليها الناس ان اعداء الامه اليوم هم اعداؤها بالامس وان تنوعت الاساليب واختلفت على حسب اختلاف الازمان والاحوال ولكن الامه لا تزال في عصورها المتاخره تعاني من بعض التحديات العظيمة والأخطار الكبيرة فمن تلكم التحديات الانحراف العقدي عند بعض أفراد بعض المسلمين الذين استبدلوا العقل الصحيحة بالمبادئ الكفرية والمناهج المنحرفة عن الإسلام ونفذ بعضهم بقلمه السموم والإلحاد واشتشكيك في دين الله وبعضهم قدس بعض البشر فرفعوا عن منزلتهم وأعطوهم من خصائص الالوهيه والربوبية وزعموا سقوط التكاليف الواجبات عنهم فعبد فعبدوهم من دون الله واتخذوهم وسائط بينهم وبين الله بنوا على قبورهم وطافوا بها تعظيما لأهل القبور فكذرت الضغاح والقباب ومن ذلك واختفى توحيد الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الاهتمام بهذه العقيدة والعناية بها والدعوة إليها من أجل المهمات وأعظم الواجبات وهناك أيضا تحديا آخر يتعلق بالتشكيك برسول الله والقدح فيه وفي سنته ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون حبا إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولما علم اعداء الإسلام ما في قلوب المؤمنين من محبه هذا النبي الكريم وموالاته ونصرته اذوهم بالقدح برسول الله والتشكيك بسنته باقوال رديئه وما علم أولئك ان الله جعل الذل لمن عاداه كما قال جل وعلا ان الذين يحدن الله ورسوله اولئك في الاذلين وأن الله جل وعلا كتب لزل الصغار على من عاداه إن شانياك هو الأبتر وأن الواجب على الأمة المسلمة الدفاع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع كل الشبه المغرضة ودفعها بالحق المبين وأن, وأن عمل المسلم السنة وتطبيقهم لها في أقوالهم وأعمالهم وسلوكهم وكل صرفاتهم تدل على عمق محبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن التحديات التي يواجهها المسلمون ما يقوم به بعض المحسوبين على الإسلام والزاعمين الإسلام من ايقاد الفدة والحر والتقاتل بين الأشقاء بتجني إيدي, بتجني إيدي وتربية سبها غرروا بهم وخدعوهم تحت قضايا مجعومة أرادوا بها ضرب الأمة بصميمها وتشتيت شملها وتبريق كلمتها واستعداء الأعداء عليها ومن عظيم جهلهم وظلالهم عزمهم على تسيس الحج والإخلال بأمنه وإخلال الفوضى والغوغى والشغب ولكن يعب الله عليهم ذلك والمؤمنون يعب الله عليهم ذلك والمؤمنون فالبلد الأمين في أيدي أمينة قوية في أيدي أمينة قوية لا تسمح لأي مغرض ومفسد أن يدنس هذا البلد الأمين أو يخل بأمنه أو يضعف شأنه فهم بالمنصاد لكل عدو لذلك والحمد لله رب العالمين على فضله وكرمه أمة الإسلام ومن التحديات التي تواجه الأمة انتشار السحره والمشعوذين الذين لا خير فيهم فالذين يزعمون علاج الأمراض والاخبار بالمغيبات إلى غير ذلك من ضلالاتهم ليسوا رقاة شرعيين ولا أطباء مختصين ولا أهل مراكز بحوث علمية لكنهم كذابون دجالون يستعينون بالجن والشياطين والعالم الوهمي في تحقيق أغراضهم من أكل أموال الناس بالباطل وقضاء شهواتهم وسلب الناس أموالهم وعقولهم فليحذر المسلمون من ذلك ولقد كانت لهم قنوات فضائية ومواقع اكترونية مما يدل على عظم سرهم فوصيتي للجميع مقاومة أولئك وعدم الثقة والاطمئنان إليهم أيها المسلمون ومن التحديات التي يواجهها المسلمون انتشار المعاصي في عالمه الإسلامي حتى بشكل لا تجدين بشكل عظيم حتى ربما يظن الضان عدم حرمتها لأنه لا يسمع صوتا ينادي بحرمتها ويبين حقيقتها فالتبس الأمر على الناس فالمحرمات إذا كذرت تغير يشك أي عم الله بالعقوبة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفين الصلاة قال نعم اذا كذب خبث فوجود المعاصي يهدك الامه وينخر في كيانها ويضعفها ويصدق الاعداء عليها فليحذر المسلمون ذلك وصمام الامان شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من خصائص هذه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ايها المسلمون ومن التحديات التي تواجهها الأمة المخدرات بأضرارها ذلك البلاء العظيم الذي يهدد البناء حضراته بالحضراته بالبناء والأخلاق بالزوال والقيم بالتدوير تواجه الأمة عصابات إجرامية دولية لا ضمير ولا دين لها تحارب الشعوب والأمم وتستهدف طاقة الشباب وتضعف كيانهم فكم من جرائم اقترفت وفواحش ارتكبت وأعراض انتهكت وعموالا سلبت وبيوت دمرت وحرما تأجدت بأسباب أولئك وشرهم المستطير فليكن كل منا عينا ساهرة بحماية المجتمع من هذا الدائل العضال البلاء والتدواج وتظافر الجهود عالميا في القضاء عليها وعدم يمكنني عليا من إيض من حق الضرر بالأمة فإنها ضرر عظيم نسأل الله السلامة والعافية ومن الأخطو من التحديات التي تواجه الأمة الإرهاب ذلك البلاء العظيم الذي عنيا الذي أشق المسلمين بل أشق العالم كله هذا الإرهاب الذي يستدمر شهاد والنفوس البريئة بغير حق إنه مشكلة عالمية يوجد في العالم صور مختلفة لكن يستغله بعض الناس ويفسره على قدر هواه فإن رأوا في الإرهاب تهديدا لمصالحهم وقضاء على مصالح حاربوه وان رأوا يؤيد مصالحهم أمدوه بطريقة مباشرة غير مباشرة وإنه لبلاء عظيم واجب المسلمين محاربة هذا البلاء والوقوف أمامه فإنه بلاء عظيم إن العالم يشكو من التفجيرات يشكو من إخلال الأمن ومن عمليات الانتحارية والتفجيرات الإجرامية التي جلبت على العالم الإسلامي البلاء والمصائب يا أمة الإسلام إن هذه, إن هذه العمليات الانتحارية في بلاد المسلمين ضرر وبلاء رجال ونساء وأطفال استدفوا بغير حق دمرت البنيه التحتيه ودمرت المنشات واضعفت الشوكه والمنعه وشلت السواعد وفرقت المجتمع فاحذروا عباد الله أن تكونوا سبباً لهدم بلادكم بأيديكم وأيدي إعداء أعداءكم احقنوا دماءكم وحلوا مشاكلكم فيما بينكم ولا تركنوا إلى من يفرقكم باسم الطائفية وباسم وباسم احرصوا على المجتمع احرصوا على وحدته وتماسكه وحلوا المشاكل بينكم في إطار المحبة والموده أيها المسلمون ومن التحديات التي يواجهها المسلمون ما يزعمه البعض من تحريف الذين يريدون ومن التحديات. ما يريده البعض من تحريف معاني نصوص الكتاب والسنة بعدما عجزوا عن تحريف ألفاظها سعوا إلى تحريف معانيها تحت اسم القراءة الجديدة والفهم الجديد اغترارا وانخداعا بالحضارات الغربية ليلفقوا بينها وبين الإسلام وذاك عن هوا وجهل بقواعد الشرع بعيدا عن مضامنها الصحيحة وأسباب النزول وفهم السلف الصالح لها ايها المسلمون ومع هذه التحديات فالمستقبل لهذا الدين فالمستقبل لهذا الدين والعز للاسلام واهله ان طاعنا طاع المسلم ربهم واستقاموا على طاعه ربهم وتوكلوا على ربهم وقاموا بما اوجب الله عليهم إن الأمة قد تضعف ولكنها لا تموت فهي خالية بخلود كتابها ورسالتها باقية ما بقيت السماء، دائمة ما دام كتاب نتلا وأمة ترفع هذا الدين وتحكم وتحاكم إليه إن كثيرا من, من النظر الوضعي قد سقطت وبعض المناهج البشرية قد أفلست والعالم يطلع إلى منقذ ولا منقذ إلا الإسلام أمة الإسلام إن هذا الدين أمانة في أعناق الأمة كلفهم الله إياها بعدما أشفقت منها السماوات والأرض والجبال وهي أمانة ثقيلة لكنها الفاصلة بين الممني والإيماني والكفر فمن أخذها بحقها؟ كان من الممتاب الله عليه ومن ضيعها من الكفار والمنافقين استحق العذاب الأليم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إن للأمانة بالإسلام إذا فاسحة ومجالات واسعة تتعلق بحق الله وحق عباده والمصالح العليا للأمة فأعظم أمانة في عنقك كلمة لا إله إلا الله أصل الإسلام وأساسه أن تعرف معناها وأن حقيقتها عبادة الله وافراده بلدن سواه وتوحد الله في جبير رضويته وأسمائه وصفاته وتخلص لله دعاءك ورجاءك وخوفك وذبحك ونذرك كل ذلك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت تؤمن بقضاء الله وقدره ايمانك بهذا يخلصك ويميزك من اتباع الملك والضلال ايمانك يحدد هويتك ويكون شخصيتك ويحدد مصيرك بالدنيا وما لك بالاخره وديانك بكرامه الله ايمانك بهذا يخلصك من الياس والقنوط والفشل, والفشل والخمول ويمدك بالقوه والنشاط ايمانك بهذا يخلصك من العجب والغرور والتمرد على الله والتجبر على عباد الله سنه نبيك صلى الله عليه وسلم تؤمن بها وتصدقها وتطيعه بما امرك به وتجتنب ما نهاك عنه تقبل سنته وترضى بها وتحكمها وتحاكم اليها وينشرح صدرك لها وتقدم قوله على قول كل قائل كائنا من كان اركان الاسلام من الصلاه والزكاه والصوم والحج تؤديها كامله الاركان والواجبات فما الصلاه الا صله من عبد وربه يفضي فيها الى ربي همه وحزنه تسليه وتقوي في قلبه الايمان ويسال الله بها الهدايه الى الطريق المستقيم فيها حضور القلب واعمال الفكر وخشوع الجوارح وصفاء النفس وفيها طهاره البدن والنفس وفيها نهي عن البحشاء والمنكر وما الزكاة إلا تزكية للمزكي بتطهيره من أخلاق الشح والبخل وتزكية للآخذ بتطهير قلبه من الغل وما الزكاة إلا تحصين للأمة ما الزكاة إلا شعور من الغني بحق الفقراء عليه وأن لهم نصيباً بماله بماله فرضه الله عليه وفيها سلامة المجتمع من الصراعات الطبقية والتباغض والتناحر وتنميه مال المزكي وما الصيام إلا تحقيق لجانب التقوى ونحن المسلمين في صيام شهرا كاملا يبدأون من طلوع الفجر الثاني وينتهون بغروب الشمس ويقوي الاراده والصبر, والصبر وتحمل كل المشاق ويتعرى ويبهي أيضا ارتباط بين والأغنياء والفقراء عندما يشعر الغني بالضماء والجوع فيعطف على إخوانه المستحقين المسلمين وفيه سيطرة على الشهوات التي أمر بالبعد عنها في رمضان وما الحج إلا توحيد لله وإقامة لذكره وشهود للمنافع ويق... وإيمان ويشعر المنافع والاستعداد ليوم الآخر يقف المسلمون في صعيد واحد الرب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والمشاعر واحدة واللباس واحد والمكان والزمان واحد إن هي إلا شعور بوحده الأمة وما بينها من ترابط واخوه دائمة أمة الإسلام وبقيه اوامر الشرع الماليه من المحال الحكوميه والاحوال الشخصيه والجنايات والحدود كلها أمانة يجب أن تمتذي لها وتستجيب لها ولا تخل بشيء منها أيها المسلم والنواهل وتعلم أن هذه الأوامر لمصلحة العباد في اجلهم وآجلهم وما النواه التي نهاك الله عنها من السحر وقتل النفس والزنا والربا والخمر وغير ذلك من محرمات إلا أمور يجب أن تبتعد عنها وأن تتركها طاعة لله وأن تعلم أنها محرّبت إلا لمصالح العباد لمصالح حماية العباد والأفراد وجماعة من الفساد والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها ان هذه الواجبه تؤديها والفرائض والمحرمه تبتعد عنها هي تكاليف شرعيه انت ملزم بها لست حرا تفعل ما تشاء وقد ادعى قوم عباد الهوى وهل الجهل والضلال ان للانسان ان يتصرف فيقضي غضباته وشهواته دون دين او خلق وهذا ديننا وشرع وهذا امر عظيم ولهذا تبدع وتتمرد على الله وتمس شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشككوا بالحجاب وغير ذلك ولم يعلموا أن هذا تقدير العزيز العليم أمة الإسلام وكما أن الدين أمانة في انفس الافراد الأفراد فهناك أمانة خاصة يحملها الاقوياء من الرجال الذين يخططون لمصالح الأمة العليا ولمشاريعها الكبرى فأولاً المساء الامانه الملقاه على رجال السياسه الذين سفروا الاحوال وعد خبا كثيرا من خبايا الأمور وما يراد للأمة عليهم ان يضعوا للامه سياسة عادلة صالحة في الحاضر والآجل وان يقوها شر المتربصين بها من أعدائها والمتخاذلين معهم وان يحرصوا على سياسة حكيمة تبعد الأمة عن التهور والصراعات السياسيه والصراعات السياسية والسياسة الطائشة وأن يعلموا أنها أمانة وأن من ما ردنا بسوء فلابد أن يخذو له الله فليضعوا سياسة تؤيد الشرع والكيان وتحمل أمة من الانزلاق سياسة تعالج قضايا الأمة مرنة في أمورها تتمشى مع ما فيه منفعة الأمة في الحاضر والمستقبل وإن الأمانة الملقاه على رجال الاقتصاد أن يحل أمة من التبعية يوجد إصول الاقتصاد الإسلامي بعيد عن المحرمات كلها وسوق إسلامي لتبالي السلع بين المسلمين لتحمي مجتمع المسلمين إنا نسمع عنه انهيارات الاقتصادية وإفلاس بعض الشركات كما يقولون وهذا لا شك متصديقاً لقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات الأمات الملقات على من يخطط صناعة الامه أن يجد قواعد علمية لصناعة تقنية متقدمة تستعين بالخبرات والابحاث الماضية لتخليص الأمة من الكسل والخمول وتستعين بالعقول والأيدي العاملة والطاقات الموجودة لتخليص الأمة لتخليص من الثكالى لتخليص من لتخليص الأمة لتخليص الأمة من أن تكون عالة على غيرها بأمرين أو أن تكون تكره على غيرها وثانيا ان لا تكون اسواقها لتجويج بتز... سلاع الآخرين الاخرين الذين يستغلون ثرواتها بل لا بد للمسلمين من ان ياخذوا ويعطوا فكما يصدرون فلي... فليصدروا حتى يكون الامر بين الاخذ والعطاء ان الامانه الملقاه على... الملقات على رجال الامن أن يحافظوا على الأمة بكل المستويات وفي كل المجالات لا سيما الفكري والعقدي بالمحافظة على المسلمات والثوابت من الحلال والتميع والأخذ على يد المسلمزين والمجرمين إن الأمانة الملقاة على المخد إعلام اسمه أن يوجد إعلاماً إسلامية بعيداً عن الفحش ونشر الرذائل وعن التهويل والإذارة وعن تضليل الرأي العام وليعلموا أن الأمة تعاني من دفق اعلامي في مجالته الصحفيه والفضائيه والالكترونيه هذا هذا هذا هذا هذا الانفتاح العظيم يؤكد للامه وجوب المحافظه حتى لا ضرب لشبابنا شيئا من هذه الضلالات بتعبئه تحت دعوه الحريه والتقدم والانفتاح والترفيه مع ان كثيرا من هذه القنوات تحمل افكارا ضاله واراء منحرفه وافلام ومناظر فاسده و و, و... و... و... ايضا مناظر فاسده وافلاما خليعه مما يوجب على جند الإعلام الاعلام ومؤسساته التعاون ضد هذه الاخطار وايجاد ميثاق شرف يحمي العقول ويحمي والأ... الاعراض والعقول من هذه الضلالات وان يكون الاعلام خادما لقضايا الامه مدافعا عنها يعالج كل شيء ويقارع الحجه بالحجه بل نقي بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهي وان المسئول ان الامانه الملقاه على رجال الثقافه ان يحافظوا على ثقافه الامه المستمده من الكتاب والسنه وتراثها الاصيل وتميزها الاسلامي من ان تحويحل الشباب من تلوث افكاره بالدعايات المضلله المسؤول الامانه الملقات على المخاطر المسؤول المسائل الاجتماعيه الامه اي يحرصوا على المحافظه على الاسره وانتظامها والبعد عن ما يشتتها ويضعف كيانها واي نمو في الامه روح التعاون والتعاطف والتراحم بين الأمة وان تكون هذه العلاقه الاجتماعيه اسلاميه بعيده عن التاثر بالقبلي او الجنس او اللون او الفارق المادي وان الامانه الملقاه على الدعاه الى الله ان يخلصوا لله في دعوتهم وأن يهتموا بالعقيدة اولا وقبل كل شيء وأن يغوصوا في مشاكل أمة ليوجد حلول لها وأن يهتموا في تغيير الأخطاء والمنكرات بالتدرج وأن ينوع الأساليب بخطاب أو حوار ونحو ذلك وأن يعلموا أن الدعوة إلى الله شرف وفضيلة, شرف وفضيلة. ليست, تجمعا حزبيا. ليست جمعاً ضيقاً ولا منظومة أفكار معوجة ولكنها ايصال كلمه حق الى النفوس إن, المسؤولون ان الامانه الملقاه على المفتون ان يتقوا الله ويعلموا انهم موقعون عن رب العالمين فليحذروا القول على الله بغير علم ليحذروا القول على الله بغير علم ولتكن البتاوى صادره عن مسجد الكتاب والسنة بعيدة عن الشذوذ والتخرصات وإن المسؤول وإن الأمانة الملقات على عاتق المخططين للبيئة أن يحرصوا على المحافظة على البيئة وسلامتها من التلوث والنظافة الشرعية والسلامة الابدان من الأمراض والأبئة وإيجاد الحلوة وإيجاد المراكز الوقائية لدفع المضادع الأمة وبل السبب النافع في ذلك أيها المسلمون هذه الأمانات مع اختلافها والمسؤولون عنها مع اختلاف منازلهم ليعلموا أن هذه الأمانات أمانات وليست غنائم وإنها تكليف وجشريف وإنها عبادة وليست سيادة مما يؤسف له مما يؤسف له أن البعض من أبناء المسلمين خططوا لشعوبهم ما الحق الضرر بها فجعلوا الأغراض الشرم مصالح الشخصية فوق وحدة الأمة وجعلوا الخلافات الشخصية فوق اجتماع الكلمة وما أحوج الأمة إلى تراصل الصفوب واجتماع الكلمة إن الأمانة الملقاه على رجال التربية والتعليم ان يتقوا الله ويضعوا مناهج أصيلة تقوى انتماء الأمة إلى دينها تقوة ربهم على الأخلاق والشيم والأخلاق النبيلة وتبعدهم عن أخلاق الرذيله وتشعر كل فرد بانه عضو في امته يجب ان يسعى في اصلاحها وأن نربي على الإيمان والعلوم النافعة لتأخذ الأمة مكانتها في الاقتصاد والسياسة والإعلام وكل ما تحتاج الأمة إليه إن البعض من أبناء المسلمين خططوا للتعليم في بلادهم ما فصل الحاضر عن الماضي فأصبح الحاضر غير مرتبط بماضيه المجيد ولا يعلم شيئا عنه مما يفقد الثقة بالامه إن الواجب على التعليم أن يرتبط الحاضر بالماضي وتقوى الحاضر بالماضي وبالتاريخ المجيد وأحوال الماضين لكي تستفيد الأمة من تاريخها الماضي ومن نشاطها الحاضر أمة الإسلام أمة الإسلام أمة الإسلام إن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة واقع يدعو إلى الاسف والحزن عندما يقارن المسلم بين الحاضر المشاهد وبين الماضي الغابر ويرى الفرق بعيد والبون الشاسع ذلك بأسباب المسلمين وبعدهم عن دينهم فليتقوا الله في إسلامهم وليحافظوا على دينهم أيها المسلمون اشكر الله أن هداكم لهذا الدين القويم وبعث فيكم هذا النبي الكريم فتمسكوا بهذه الشريعة فإنها عز لكم في الدنيا وسعاتكم في الآخرة واعلموا أنكم في عصر تدفقت فيه وسائل اتصال والتقت فيه الحضارة بعضها عن بعض وجد الأعداء في نشي ما عندهم فتحصنوا بالإيمان الصادق والعقية الراسخة والتوعية السليمة والتربية الأجيال وتحذيرهم من كل ما يسيء الى دينهم لعلكم تفلحون هاده الأمة الإسلامية اتقوا الله في شعوبكم اتقوا الله في شعوبكم وطبقوا عليهم سريعة الله لتعيشوا أنتم وإياهم امنا وطمئنا وسلامة احرصوا على, على احرصوا على المحافظه على البقيه من دينكم احرصوا على على من دينكم واحرصوا على تالف القلوب واجتماع الكلمه وحل المشاكل في الاخوه الاسلاميه وعودوا إلى دين لكم عودا حميدا واحذروا قول النبي ما من رئيس رعية رعية فيموت حين يموت وغشل لها إلا حرم الله عليه الجنة يا شباب الإسلام يا شباب الإسلام أنتم الأمل والمعروض الله في هذه الأمة لإنقاذها من جهالتها وإنقاذها من ضلالتها إلزموا علماء صدق والإيمان اجتنبوا الأفكار الردية والفراق المشتبهة والشعارات الزائفة ليكن حبكم لأوطانكم نابعا من نفوسكم وحب وطاعتكم لدمار إدارة وإدارة أمركم شعارا تدين الله به شبابنا شباب الإسلام احذروا مكائد الأعداء احذروا الدعايات المضلله التي تحملها بعض القنوات والصحافة والأفكار احذروا هذه الافكار السيئة لا تنقادوا لكل داعي احذروا مكائد الأعداء فكم لبسوا لكم لباسا خاصا كما أظهروا الدين والتقوى وهم يضاركم وإذاءكم كما أظهروا الإصلاح والتوائد الإصلاح والنفع وهم يهدمون دينكم وكرامتكم لا تنقادوا لكل دعوة ولا تخدعوا بيخدعوكم أي داعي انظروا إلى ما سيرته، وتاريخ حياته وغايته مما يريد تعملوا وتوقفوا واستشيروا ولا يخدعنكم الأعداء ولا تصغلوا إلى بعض المواقع الضالة التي تنشر الاكاذيب والاباطيل وترجف بالامه وتحدث من القيد والقانم الله به عليم ايها الاباء اتقوا الله في ابنائكم فهم قره اعينكم ربهم على الايمان والصدق والتقوى ربهم على الاخلاق الفاضله وجنبهم المصائب والاخلاق السيئه ايها الابناء والبنات على الجميع بر الوالدين والدبر والاحسان اليهم وتذكر جميلهم ومعروفهم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان برهما جهاد في سبيل الله اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه بالجهاد قال احي والدا قال نعم قال رجع ففيهما فجاهد أيها الرجال الأعمال والأموال اتقوا الله فيما استخلفكم فيه من الأموال وجنبوها المكاسب الخبيثة جنبوها المكاسب الخبيثة وكونوا مثل الرجل التاجر الصدوق الأمين الذي لا يخدع أمته ولا يدلس عليهم ولا يأكل أموالهم بالباطل واضبوا أموالكم فيما يعود على الامه بالخير وأياؤكم من أجل والباطل والباقي أو تكون أموالكم سلاحا بأيدي أعدائكم وأم تكون أموالكم سلاحا بأيدي أعدائكم احرصوا على تنميتها بالأصول الشرعية فيما ينفع علم في الحاضر والمستقبل فيما ينفع علم في الحاضر مستقبل قادة العالم من هذا المكان المبارك بلاد التثبيات الأنبياء بلاد التسامح والخير وبلاد القادة المصلحين والفاتحين وأدعوكم من الإسلام أدعوكم من الإسلام الدين الحق الذي هو دين الأنبياء كلهم من ذنوح عليه السلام إلى عيسى بن مريم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ادعوكم إلى قراءة منصفه يتفكروا في هذا الدين وتعلموا أنه الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه أيها الرجال ان الأمة إن الأم أيها القادة إن النزاع قد تفاقم والصراع الاستلاء على الشعوب الضعيف قد تعاظم والاحكام التي تحكم بها الامم والمقوانين قد اهتزت والظلم قد فشا فواجب السعي في رد المظالم واعطاء كل ذي حق حقه ان في فلسطين يعاني من حصار شديد وارهاب لم يشم له مضيق شجاعشلاء ممزقة وبيوت مدمرة وفقر وفاقة أين العدالة وحقوق الإنسان أين الضمير أمام هذه الأفشاع إنها لصيبة عظيمة أيها القئي والمبكرون أيها المفكرون وحكماء إن العالم مشكلاته ويغوص في المعضلات ويتعرض للنار ولا يتعرض لأزمات اقتصادية وسياسية فسارعوا في إنقاذ العالم المصائبه وإنقاذه من الشرور إن كثيراً من الأموال تنفق على سباق التسلح لو أنفقت على إنغلث منكوبين وشد أزل الدول النامية لكي تعيش بأمن وإيمان لكان خيراً كثيراً حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام أشكروا الله على نعمته أنبلغكم الوصول إلى هذا البيت العالمين وأعانكم على أدين سككم وهيأ لكم من دلل أمامكم الصعاب وسهل لكم الأمور فاشكروا الله على هذه النعمة واشكره على هذه النعمة وتعاونوا على البر والتقوى ويلزموا أدب البيت الحرام واعلموا حرمته ومكانته والزموا الأنظمة التي وضعت لأجل منفعة الجميع فالتزموها وطبقوها وفقها لعلكم تفلحون ايها المسلمون من خلال الاعتراف بالفضل لاهله فان الله جل وعلا تفضل على هذه البلاد باقاله مخلصين ودعاه مصلحين دخل شرفهوم الله بخدمه بيته الحرام ورعايته فقاموا بخدمته حق قيام من توسعات الحرمين واعاده للمسلمين وتيسير امر الحج يبتغون بذلك وجه الله فجزاهم الله عما فعلوا خيرا وامدهم بعونه وتوفيقه وتأييده ايها المسلمون ان الله جل وعلا ضمن لهذه الأمة بقاء دينها وأن دينها باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو خير الوارثين يقول صلى الله عليه وسلم ولا تزال الطائفة أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالبهم حتى يأتي أمر الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله وجعل الله من العلماء في هذه الأمة ورثه الأنبياء والعولى في الصحابة رضي الله عنهم قاموا بعد رسول الله خير قيام وخاكل التابع ومحسان وما خلا الرن من القرون الا وفيه داعي الى الله يجدد من درس من دينها ويعيدها الى رشدها لكن منهم من وفق الناصر ومؤيد ومنهم من ليس كذلك ومن الرجال المصلحين الذين دعوا الى الله ودينه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الذي خرج في منتصف القرن الثاني عشر فدعا الى الله والى توحيده واخلاص الدين له فناصره الإمام محمد سعود رحمه الله فتعاضد الإمامان الكريمان على هذا الدين ونصرة هذا الدين إلى أن وفق الله الجميع ففتح الله على قلوبهم فنصر الله بهم الدين وأعاد الأمة إلى حضيرة الإسلام الأولى إن كثيرا من الفضائيات تنصب دائما سب ما يسمون الوهابية وتلفيق التهم والاباطل بهم وإن هذا لمن الكذب فالشيخ لم يدعو إلى مذهبه ونسبه وإنما دعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له أيها المسلمون أيها المسلمون أصل أخلصوا لله توحيد أعمالكم فإن الله لا يقعمل إلا إذا كان خالصا له وصوابا على كتابه وسنة رسوله أيها الناس تفكروا في أعمالكم وتدبروا حال رحيلكم من هذه الدنيا فأمامكم الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب وشدته والملك وسؤال وروعته إن هذا القبر أول منازل الآخرة فإن الميت يكتب له عند موته حاله فالملائف تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعادون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وغير المؤمن يقول الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وهذا القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار فاستعدوا لهذه المواقف العظيمه وامامكم الحساب والوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه تشتد في يوم كان من خلصين المسنة تد الشمس من العباد حتى تكون على مقدار ميل منهم وتصرهم الشمس ويلجمهم العرق على اختلاف مراحلهم منهم إلى كعبيه ومن حقويه ومنهم من يلجم العرق والجامة تذكروا إخواني تطاير الصحف وميزان الأعمال تذكروا العبور على الصراخ تذكروا يوم يقال يا خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت تذكروا تلك المواقف عسى أن تعود علينا بالخير في أمور ديننا ودنيانا حجاج بيت الله الحرام هذا يوم عرفه من أفضل أيام الله ما من يوم أكثر من أن يعتك الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء ينزل الله رب ينزل ربكم إلى تدياسمىء الدنيا عشيه هذا اليوم فيباهي بها اهل السماء انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا حضاحين واسجد لكم اني قد غفرت لهم ما رؤي الشيطان في يوم هو احفر ولا اصر ولا ادحر مما رؤي يوم عرفه مما روي في يوم عرفه انه ليوم اعظم الدعاء افضل الدعاء فيه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون قبل يوم عرفه لا إله إلا ان الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ارفعوا الله من انفسكم خيرا ارفعوا الى الله يكون في الضراعه والدعاء واسالوه المغفره ما كان وما سلف والرضا عنكم وان يحسن خاتمه الجميع اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقاك اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك لهم في أسماعهم وابصارهم وقواتهم وجنبهم المفاحشة ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لأمر جميع موتى المسلمين الذين أشهد لك الوحدانية ونبيك نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكل نزلهم واستعمدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا جع حجنا ممرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم اجعلنا ممن تباهي به ملائكتك إنك على كل شيء قدير اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير اللهم ايده بنصرك واحفظه بحفظك وكله عونا ونصيرا في كل ما هم اللهم شد أزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز وبارك له بسمعه وبصره والبز والصحة والسلامة والعافية ووفق النائب الثاني لكل خير وأعنه على مهمته في مضاب لناحقة المجيمين والمفسدين والمستللين والضالين والغاوين اللهم احفظ الجميع بالإسلام ووفق القائمين على الحج في كل شؤونه لما يرضيك إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوانا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا ظلمنا أنبسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعاده الله علي وعلى أي المسلمين وعليكم جميعا بليون بركة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد